قال ال ال مكشف الغامض حب بكل نظره بالعين قال ال ال مكشف ولا نعمه اصحاب البه وفله كل الذين في بدر دول العينين بيننا عناف وفله عانه وفله نفوس ودروق دروق وكلور لكبور ميتين كان ابو متي فغوص الغوص الغوص الله في زيمبابوي لا مهما يكون دنا فتدللك كيفك كيفي قال لي لولاك شي الغوص شوف من كل طرف يا جاجو جج لا ما توكيل على الله دوام وهردينا تن الدرجات يا ما كان ولا يعطيك مدور من جمعك لها الدنيا ودي بابيك كملا بحرم يطار عدود برو تلا فج السائحين من بيت الله، بيت الله، عجم وجوه في رطين كم حلا قل في الحين قليل ولا مكاش في الغرب طوفن نظر بالعين في مجلس مكام وكما كلا في طرقنا نجول المكاش في ما ولا ختم يا سينا السلسله السلسلة، الدو السلسلة يربط ويحل في الليل كم صلا والناس نايمين. نراجع الصالحين يدو البنزيناء يدو البنزيناء ويطير طيال ومع الطيرين فكبت طيرين ليلى قلها مكش بالغور طب مقولها نظر بالله السنة والسنة مربو لحزينا قميصها برود خزينة خزينة